بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الناس اقرأ وربك الأسرع الذي علم بالقلم علم الإنسان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حسبها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صارحا صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني توبت إليك وإني من المسلم وبعد وقفنا في اللقاء السابق في كتاب شذ العرف في فن الصرف للحمل ورحمه الله وقفنا عند قوله الميزان الصرف الميزان يا في الميزان الصرف طبعا سيدنا الشيخ رحمد أنت إذا ذهبت إلى بقان وأردت أن تشتري شيئا تجد البقال نفسه يذلي ما اشتريته صح ولا علماء الصرف أرادوا وزن الكلمات لمعرفة هل الكلمة الموجودة أمامنا حروفها كلها يعني أصدية ولا فيها زائد طب هل في حرف نقص منها ولا هي كملة يقول لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا ثلاثين عن كم حرف ثلاثة. اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام، مصورة بصورة الموزون. فلسمع الحبيب، اسمع شخصين. انت عارف اللغة العربية فيها كلمات ثلاثية، وفي رباعية، وفي خماسية، وفي سداسية. يقول لما كانت أكثر كلمة سداسية. طب ازاي عرفنا انها ثلاثيه بالاستقراء ولما اللغة العربية عندما وضعوا اللغه العربيه دونوا كلام العرب دونوا ما سمعوه من كل سواء كان شعر او نثر صح ولا فوجد معظم الكلمات ثلاثيه فهمتوا يا ابنا ده معظم الكلمات ايه ثلاثي ايوه لما كان معظم الكلمات ثلاثيه حصل ايه قالوا وجعلوها هي الاصل فقابلوا الحرف الاول اهو لما والكاء د ب ك ت ب قال ده فاء كلمه وده عين الكلمه وده لام الكلمه خلاص يبقى اجعلوا الحرف الاول فاء الكلمه والثاني عين الكلمه والثالثه من كلمه هو ده ما قاله الشيخ خلاص يا مولانا طيب هنا ياتي سؤال ممكن يساله واحد منكم لماذا اختار النحات أو علماء العربية الفاء والعين ولم تحديدا ابدانا عندنا الحروف الاذايه 28 حرف صح ولا ما اختاروا في والهاء ولا لا ما اختاروا الفاء والعين ولا لا صح يا سيدنا ولا اولا يا سيدنا مادة فعل تجتمع فيها مخارج الحروف الثلاثه الحلق واللسان والشفتين فأخذوا من كل مخرج حرف فهمتوا ولا عشان ما حدش يزعل سهله ده انا عندنا حروف الحلق عندنا مخارج الحروف في حروف حلق سته الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء مجموعة في عبارة إن غاب عني حبيبي همني خبره وفي حروف الحلق وفي حروف من تخرج من إيه شوف كده يعني عندك الف ف تخرج من إيه؟ طب أع خرج من إيه بالحلق قال خرج من إيه باللسان يبقى آخر من كل مخرج حرف سمينة شهدنا واضح ولا لا يب هم طيب كويس والله اخيرا ما تتسر يا سيدنا سيدنا الشيخ السيد بعد ما قلنا له العلماء اختاروا ثلاثة احرف الفاء والعين واللام السبب قلنا اختاروا من كل ما خرج حرف فراح الشيخ قال سمعنا العين اختاروها طمع حروف الحلق كثيرة في الهمزة والعين والحاء والغين والخاء صح ولا لا ليه تحديدا ايه ليه حرف العين اسمع يا سيدنا الذي يكثر فيه التغيير الذي يكثر فيه تغيير الفعل اللي بيكثر فيه التغيير يا ولدي يعني شوف جلس بعد كده قام بعد كده نام بعد كده مشى اكل شرب يبقى التغيير بيكسر فين yeah. في الفعل غير مسيد قلت له انت قول ولا فالذي يكسر فيه التغيير ايه او مشتق منه زي اسم الفاعل او اسم المفعول يبقى اللي بيكسر فيه التغيير اما الفعل او ما يقوم مقام الفعل اللي هو الفعل فعل اسم مفعول صح ولا صح انا بتكلم على لفظه ايه فعل بالذات يعني وان كل وفعل دي يصدق على كل حدث فصيام نفسه حدث والجهاد حدث والجلوس حدث والاكل حدث صح يا ابني ولا يعني حدث يعني عشان كده اختاروا لفظ ايه لفظ ايه فعل، يبقى لفظ فعل اختاروه بالذات ليه بعد ما قلنا اختاروا من كل مخرج حرف طب وسمعنا الحروف دي بس اجتمعت في الفول عين ولا ان التغيير يكون فعل في الفعل او في مشتقا من فعل زي اسم الفعل واسم المفعول ده افاته ايه فيصلح له ايه فعل لا في يصلح يا ابنك ما فيش جلسه مثلا لا فعل صح ولا لا لان فعلة دي تدل على حدث اذا الجلوس والاكل والشرب وكان كله ده حدث فهمتوا ولا ازاي أظن... كده واضحه يا سيدنا ها طيب الأفعال تعرف فيها الزياده والأصالة بأدنى نظر لذلك حملوا عليها الأسماء فوزنوها بوزن الفعل معرفة الزاود واختصارا يعني الأفعال خشف القد بالك يا شيخنا غافراء استغفر قل سهلة جدا شوف بصها تساونا آكلاء غير آكل يعني الفعل بسهولة تعرف الأصالة والزياده فيه فحملوا الأسماء على الايه على افعال في في في الوزن عشان يعرفوا ان زائد ولا الاصل ان يقول لك الفعل سهل يعرف ان الكلمه الامامه حروفها كلها اصليه ولا فيها زياده لما يقول جلسه هاي ساله جالس فيها فيها زياده صح ولا لا اذا الاجابه على سؤالك يبقى لماذا اختار العلماء لفظ فعل قلنا لعده اعتبارات ان لن يكثر فيه التغيير هو الفعل. صح ولا وما الشقه منه زي اسم الفعل اسمحوا صح كده طيب ضرب ضارب مضروب فعل كلمه فعل دي بالذات فيها عزلان يصدق على كل حدث يصدق عليه فالصوم نفسه فعل وحدث صح ولا لا مش الصوم ده امتناع عن الاكل والشرب فما حدثه حق حصد منه كان فجلس واكل وقامه ما يقولوا ده حدث حاجة يعني شيء حصل صح يا شيخنا طيب الشيء الثالث مادة فعله تجتمع فيها مخارج الحروف الايه الثلاثه فتمت مد لانفاء من شفتين العين منين من, من الحلق واللام من الام اللي تحت خلاص يا مولانا طب لو انت حبيت مثلا يجيب حرف غير العين الهمزه والحاء لما نقول فحل يعني انت, مش... انت فهمت ولا لو قلت مثلا فهل يعني مش هتطبق حتى عليها ماده الحدث فهمت انا مش هتطبق عليها ماده الحدث ولا التغيير بتتصحيح ولا لا وضحت فهمت يا ابني طيب الان بعد ما عرفنا الشيخنا ان العلماء وزنوا الكلمة خد بالك يا سيدنا جعلوا الحرف الاول فائل كلمة والثاني ها والثالث حلو كده وسموا الحرف الاول فائل كلمة والثاني عن الكلمة والثالثان الكلمه بس عادي انا بيقولك مصورة بصورة الموزون اي واحد مصورة دي يعني انت مثلا خد بالك حال لما ده يكي صورة وانت يعاني كده يبقى صورك وانت يعاني كده طب وانت كده صورك كده فلما قول لك مصر قدنا لك تا أقول فاء تا تا فا عا بقى. بكا تاب فا عال كو تيب بلفوع عيل صورها بنفس الصورة يعرفت كده ولا هذا المصورة بنفس الصورة اللي في ينفيلم أردونا وارحة كده طيب وين آمين رب. يقول فإن الكلمه الكلمة على ثلاثة إن كانت الزيادة ناشئة من أصل كلمه على أربعة أو أحرف أو خمسة زدت في المزال لا من أولى مين يعني مثلا كلمة دحرجة دحرجة دي ده فعل رباعي بس حروفه أصلية يزود لا يقول فعل لا يقول يا أولاد ايه في الزيادة في الاخر اسهل من الأول فهمتوا ولا يقول زدنا ايه يا ها لا طب لو في فع جح مارش معنى جح مارش يعني المرة العجوز العجوز المسنة شوف يعني جح مارش شوف هاد نا شوف زي ما تقول المصورة هذه الفع لا ليل واحد اثنين ثلاثة اربع خمس طب هي فع مش كده وعشان ده خماس يزودنا كمال لام يبقى كم لمزة ضدنها إذنين صح أحدنا ولا؟ واحنا قلنا جحمش معنى إيه؟ المرأة اللي العجوز يعني إن كانت ناشئة من تكرير حرف من مصول كلمة كررتها ما يقابله بص يا سيدنا أي قدم بس إحنا قلنا يا ابني الحرف الثاني دي عنا الكلمة؟ كرره هو هو والفعلى تقول لي يا أولادي؟ فعل وعلم أذم الأسماء علم أعلمه فعل يقول لك لو إت الزيادة ناشئة من تكرير شوف قد دا بس أنا عملت إضغام بس كررت ايه كررت قد دا كررت إبداله بس لما تكون إبدال الأولى سكنة والثانيه متحركة حصل إضغام بس في تكرار ولا لا اذا كان ناشئ من من تكرار حرف من, حصول من حرف من حصول من أصول كلمة كررت ما يقابله إن كانت نزل... ناشئة من من مزالة حرف من حروف سألتونيها دي بسموها حروف الزيادة حسنا يا أولادي قابلت الوصول بالوصول وبع... وعبرت عن الزائد بلابزه بص خد بالك هاو غفر على وزن ايه إيه يبقى اقول اشوف إيه استغفرة ادي غافرة ادي فعلة ها مش كده ولا ولا ولا و... و... يبقى إيه؟ قابلت الوصول بالوصول وبعد الزائد بلفظه يعني الزائد هي نفسها يبقى قابل الوصول بالاصول يعني نقول اصاها اصا خرج على وزن يبقى اقامه الوصول بالاصول وعبرت عن الزائد قلت يبقى هنا وهنا طيب هنا غافر على وقابل الز... الزائد بلفظه تقول على وزن، طيب على وزيه؟, <تصفيق> طيب <مفتوب> على وزيه؟ <تصفيق> مفعول أصل فعل كتب على وزن <تصفيق> قابل وصد بصول والزائد عبر عنه بنفس اللفظ خلاص يا شيخنا؟ طيب فيما إذا كان الزائد مبدلا من تالي تعال دونطق بها نظرا للأصل فيقال في المسنة في, في اضطربة افتعله خذ بالك يا شيخنا كلمة اضطربة اضطرب ترب ايه يترب معروف سيدنا ده من حروف التفخيم صح يا مولانا والتاء من حرف ايه الترقيق فانا شوفوا ببالك لما تبدا بحرف من حروف التفخيم ايه ما هي كده تربه هتجد في صعوبه نقلت من تفخيم الى ترقيق طب علشان فالتاء دي سموها تاء الافتعال ف يا ايه كلمه خد بالك افتعال لما صبر نقول صبره زي غير نقول اصطبر اصطبر يعني افتعل الصبر صبر لا اه افتعل الصبر يعني هو الصبر انت مش من عادتك من عادتك انك انت ما بتصبرش ودايما غضوب وانفعانك ازاي لكن لقيت اللي قدامك اقوى منك فتقول لك ان جالك الغصب اعمله بني اده فهمت ولا لا المثل ده قالك الغصب اعمله جميله مش عارف تعملها <تصفيق> يا ابو مثل عامي مثل عاميه يعني. يعني اذا كنت اضطريت لامر ما اعمله كانك بتجامل فمثلا ده الشيخ ده, ده المفتش بتاعك خلاص وبعدها ممكن يرفضك خالص فهمنا مولانا؟ فمثلا عنده مناسبة فرح او حال وانت مش طيق تروح له اصلا بس انت بتروح عشان إيه آه انت مغصوب على أمرك تظهر بانك بتجمله انت ولا؟ يعني انت بتتوب الناس رايحه وتقول الله والله ماذا سنعمل إيه أنا مغصوبا على الأمر نعمل شيء خلو ما زالي زيالة انت فهمت فهم يا سيدنا أظن واضح كده؟ آه فاكرين فيلم الزوجة الثانية بتاع العمده زمان دعوله دعوله واخد بالك اتفكت واخد بالك واخد <وعكده> خد بالك لما أقول إيه الصبر عشان إيه فمتبني التألف تعال صبر يعني الصبر من ثمته الصبر من سماته. نعمل عبده إنه إيه أوار خلاص؟ في مافيش آية في الصبر دي؟ إن اه انا وجدناه صابرا صابر بغير لما يقول استبر صابر صبر من سيمته ومن سبراته من ايه؟ لكن ايه الصبر افتعل الايه؟ افتهمتوا ان تكلف الصبر ايه والله يفتعل تكلف الصبر عشان كده بسموه ايه؟ افتعاد افتهمتوا ولا؟ فالتأذى من قلبها طاء ليه؟ على سنكسفة ال قول إستبرا فلما توزن التلمة ارجع للأصل ما ترجحش إلا دلوقتي تقول إيه؟ افتعل ها؟ تقول يا ولدي أيوة يبقى خد بالك إذا كانت زائد مبدلة من تالي افتعل ينطق بها نظرا إلى الأصل نظرا إلى الأصل. خلاص فيقال في الطلبه ايه افتعل ولا يقال افتعل خلاص ولا مش كده ولا وفهمت يا ابني طيب طب اذا حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزة لما يقول قال اقول قل قل يبقى يبع على وزن فل صح ولا باع بيع يبقى على وزن فل صح ولا لا اذا حصل حذف احذف ما يقابله يعني بقولها وعد على وزن اولدي فعل عد على وزن حدث صح كده يعني اذا حصل حذف يحذف ما يقابله انت بتقول للراجل تروح الراجل بتاع الميزان ده قله اديني كيلو الا ربع يقول لك يا شيخ ما تاخد الكيلو عامه ولا مع انا على قد فلوسي فتروح ايه تاخد ربع صح ولا لا اظن وضحت كده هل عرس الميزان بس احنا كده ان حصل قلب في الموزون حصل في الميزان فيقال في جاه عفل بتقديم العنع الفاء طبعا يا مولانا سيدنا الشيخ احمد العلال بالقلب ده يعتد به في الميزان العلال بالقلب المكاني صح يا شيخنا؟ لكن إعلال يعني إعلال القلب يعني جعل حرق مكان حرف تفهمكم ألا؟ بالتقديم متأخير ما أنا لسه أشرح والتفصيل بعد قليل إن شاء الله بص يا مولانا مول قالة ها قال ها دعنا وزن يا ولادي لا لا الاول القوة لا كده ولا تحركت الواو فتحة ما قبلها؟ فذي حزاي احتدت تعليف تعال تقول قولا فعل قال ما تقول تقول والفعل برضه خلاص ما يحصل إعلال, إعلال. اعلال ايه الاعلال ده ابدال حرف الحله ب... إبدال حرف العله بحرف عله يعني الواو قلبناها الف هذا لا يراعى فيه ما حدث يراعى حسب الاصل زي حكت لتعان قال قل فعل ما تقول سفاله فهمتوا ولا ضحكت ايه يا ولدي زين ضحكت زي الصبر إنما الآن إن شاء الله بعد قليل هنشرح القلب المتاني القلب إيه حرف ننقل، بمكان للحفظ مكان, مكان تھاني ده بيسموه علال بالقلب بالقلب المتاني، مش القلب ده يعني ده إن شاء الله بعد قليل أنا تفصيلا تفصيلا إن شاء الله اللي هو الإسم القلب إيه ده عتد به يعني التقديم والتأخير ده التقديم وإيه لكن ده ما حصلش فيه تقديم وأتأخير ده أبدالنا لو هو ألف هو مكانها صح ولا لا هنا لا يعتد به انما قلب مكاني حرف في الكلمه وجبته في عين الكلمه او العكس ده اسمه قلب ايه ده شاء الله نعرفه بعد قلبي يعتد به خلاص هذا والله اعلم وعلمه الله وسلم وبارك